السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاته وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فكما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قد شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن تفسير جزء عام وقد تحدثت مع حضراتكم عن أهمية وفضل علم التفسير ومدى حاجة المسلمين إلى علم التفسير ثم وقفنا عند أول سورة في هذا الجزء الكريم بعد أن بيّلنا أن جزء عمّة يدخل ضمن التقسيمة الرابعة لأهل العلم لسور القرآن الكريم حيث قسموا سور القرآن من حيث الطول إلى أربعة أقسام وكان القسم الأخير وهو المفصل قد دخل فيه جزء عمه. والسورة التي في بداية هذا الجزء وهي سورة النبأ تعتبر من طوال المفصل كما بيّلنا في المحاضرة السابقة وقلت لكم إن كل سورة في القرآن الكريم لكي يسهل عليك أن تتعرف عليها ينبغي أن تحدد لها بطاقة شخصية إذا بطاقة بالضبط بطاقة شخصية أن تتعرف على أي إنسان من خلال بطاقته الشخصية كذلك تستطيع أن تفعل مع القرآن الكريم تضع لكل سورة من سور القرآن الكريم بطاقة شخصية تحدد فيها لسب والسن والعنوان ومحل الميلاد بالضبط كأنك تضع بطاقة شخصية لنفسك أو لأي إنسان أول شيء استوقفنا في البطاقة الشخصية لصورة النبأ إنما هو الاسم. قلت في نهاية المحاضرة السابقة إن الأسماء لا تعلم. فالاسم هو علم على شيء قلت يعني لا تعلل يعني ما يتقلش فيها ليه؟ قولي ده مكرافود ما تقوليش ليه؟ ده موبايل ما تقوليش ليه؟ ولكن كما قل إذا كان المسمى هو الله سبحانه وتعالى أهل العلم يبحثون عن العلة والحكمة لأنهم مجمعون على أنه ما من شيء يصدر عن الله إلا لحكمة ما من شيء يصدر عن الله إلا لحكمة وكما قلت كل أسماء السوى توقفية بمعنى أن المسمي لها هو الله لجت هذا لأحد في هذا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لا هذا لأحد في هذا وقلنا بنص هذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبريل كان ينزل عليه بالآية أو الآيات فيقول جعلها في سورة كذا ويسمي له له السورة وموضع كذا خلاص يبقى جاء التحديد مع جبريل بتكليف منه الله رب العالمين فالمسألة محسولة وسألنا السؤال هذه السورة سميت بسورة النبأ النبأ في لغة العرب هو الخبر العظيم في خبر وفي خبر عظيم خبر ممكن يطلع فيه خبر تافي ممكن يطلع فيه خبر هايف ممكن يطلع فيه خبر مفزع، ممكن يطلع فيه خبر مفرح، الأخبار تتعدد وتتنوع، فإذا عظم الخبر سميته نبأ، إذا عظم الخبر سميته نبأ، هذه الصورة سميت بصورة النبأ يعني بصورة الخبر العظيم، الخبر العظيم. فلماذا سميت بهذا الاسم أنا قلت لكم أحيانا بعض الصور تسمى بحدث تفردت به بحدث تفردت به فصورة البقرة تفردت بذكر قصة البقرة يعني لم ترد هذه القصة إلا في هذه الصورة قصة البقرة خلاص؟ فسميت الصورة باسم هذا الحدث الذي تفردت به أحيانا تسمى السورة باسم نبي ذكر فيها زي سورة هود سورة يونس هذه السور سورة نوح سميت باسماء الأنبياء وصورة محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام أحيانا تذكر أو تسمى الصورة بلفظ هو يعتبر أهم ما ذكر فيها زي صورة النور أهم شيء ذكر فيها كلمة النور والحديث عن نور الله رب العالمين ربنا يعدنا وإياك آمين يا رب وربنا يغذف في قلبي وقلبك من نوره إذن هكذا تسمى الصورة قالوا هذه الصورة سميت بصورة النبأ أي بصورة الخبر العظيم لأنه ورد فيها خبر عظيم ورد فيها إيه؟ خبر عظيم اللي هو إيه ده لسه هنكلمك عنه لما يقولون بقى عما عم يتساءلون عن النبأ اللي العظيم يشوف بقى إيه النبأ العظيم اللي ورد في الصورة دي واللي السورة سميت بإيه باسمه لكنها بداية سميت بصورة النبأ لأنه ورد فيها نبأ يعني ورد فيها خبر عظيم اللي هو إيه اللي هو لازم نعرفه وذلك يا أخي أنت لابد أنك تهتم تعرف إيه الخبر العظيم اللي ورد فيها يأتي واحد يقول لك سبعتش ده فيه حاجة خاطيرة حصل أشغوفي إنك ها تعرف تعرف فالمخبر هنا مل الله فحينما يحمله إليك خبرا عظيما ينبغي أن تسعى إلى معرفة هذا الخبر وإلى فهم هذا الخبر هكذا سميت الصورة هذا فيما يتعلق بالاسم فيما يتعلق بالسن ويقصد بالسن زي ما أنت سنك فلان تقول سنه انتهى ستين سنة سابعين سنة تمانين سنة كذلك الصورة بتنتهي عند آخر آيات فيها فيقصد بالسن يعني حدد آيات الصورة طب عدد آيات السورة دي كم آية طبعا علشان يا راجل اتقي الله راجع النفسك كده طبعا علشان السور هذه من المفصل يعني من قصار السور ده أهل العلم مش ذكروا عدد الآيات وبس ذكروا عدد الآيات وذكروا عدد الكلمات وذكروا عدد الحروف يعني السورة دي يطلع فيها كم آية يطلع فيها كم كلمة يطلع فيها كم حرف شوفوا برجع أركز ازاي عشان أقول لك تطقي الله ليه عدد آياتها مش تلاتين هم أربعة ونآية فسن هذه الصورة عدد آيات هذه الصورة ها كم آية أربعة آية أربعة قال وعدد عدد الآيات قال وعدد الكلمات مئة وثلاث وسبعون كلمة يعني أربعين آية تفكها بالمئة تلاتة وسبعين كلمة وعدد الحظوف تسعمائة وسبعون حرفا تسعمائة وإيه وسبعين إيه؟ وسبعين حرف تسعمائة وسبعين حرف هذا فيما يتعلق بالسن طيب فيما يتعلق تقول لي طب العنوان يعني إيه العنوان أنا في الطاقة بيكتب العنوان آه. العنوان ده يسهل الوصول إليك سهل وصول إليك يعني يعني منيجي واحد مثلا يقول لي الشيخ إبراهيم فين أقول له في مدينة الفردوس طيب ألا لو تركتوا الكلام هكذا إيه اللي يحصل علشان يوصل للشيخ إبراهيم في مدينة الفردوس لابد أنها يطوف عليها بيتا بيتا عشان يسأل عن الشيخ إبراهيم إلى أن يصل إليه طب علشان اسهل عليه الوصول اقول له ايه في رقم عشرين في مدينة الفردوس خلص اضوح على البيت رقم عشرين واسأل طيب اخي انت عندك المصحف كام سوضة كنوا مش عارفين مائة واربعة عشر سوضة مية واربعة عشر سوضة علشان انت توصل لصولة عما تسألون في المصحف يبقى علشان يسئل عليك يبقى لازم تكون عارف رقمها هي رقم كام في المئة وربع داشت دول يوم ما تقعدش بقى تفتر تفتح تفتح تفتح تفتح تفتح تفر فيه وتجيب الفهرس وتعمل شاف اي صورة في القرآن كده اي صورة في القرآن كده قول له طلع صورة القصر طلع صورة العنكبوت طلع يقعد يفر في المصر هو لو عارف الرقم خلاص خلصت على طول يوصل زي رقم البيت كده بالظبط طيب رقم هذه الصورة في المصحف هي بتقيم في المصحف تحت رقم كام لما حبها وصلها كده على طول افتح رقم كام رقم كام آه، الثمانية وسبعون بها ترتبها في المصحف رقم كام ثمانية وسبعين ثمانية وسبعين طيب القرآن ليه محل ميلاد نزل بيه الوحي فين طمخط بيه الوحي فين ولذلك أهل العلم يعملوا باب قد كده في كتب علوم القرآن عما يسمى بالمكي والمدني زي ما انت لك محل ميلاد الصور دي لها محل والآيات ليها محل ميلاد نزلت فيه نزلت فيه ولذلك القرآن إما مكي وإما مدني وقلت لإخوانكم وسأكرروا لكم إني تعريف المكي والمدني الذين يقولون إن المكي ما نزل بمكة وضواحيها والمدني ما نزل بالمدينة هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح لما تيجي تقول القرآن حاجة من الاثنين يا مكي يا مدني فيش تالت ما فيش تالت لما تيجي تعرف المكي تقول ما نزل بمكة ومدى لما نزل بالمدينة حضيع بعض آيات القرآن ففي من القرآن لا نزل لا في مكة ولا في المدينة لا في مكة ولا في المدينة اضربت مثال لإخباركم فقوله تعالى لو كان عرضا قاصدا لو كان عرضا قريبا وصفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة طب الآية دي باتفاق أهل العلم لا لا لف مكة ولا في المدينة لنزلت تبوك لا في مكة ولا في المدينة بديلت أسبال قوان مكي ومدني المكي نزل في المدينة في مكة والمدني نزل في المدينة تودي دي فين؟ تودي دي فين؟ طيب مشكلة تانية. النبي وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام خلاص سيبنا مك وذهب إلى المدينة ثم عاد فاتحا لمك فتحها ونزل عليه قرآن هناك اليوم أكملت لكم دينك على التقسيم اللي احنا بنقولها دي تبال آية دي مكي لا باتفاق أهل العلم يا مدنيك طب ما لزي في مكة لكن ما اعتبروهاش ايه ما اعتبروهاش ايه مكي لقالوا لان التقسيم الصحيح بقى. ان القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة مليش دعم المكان فيصل المكان ده مكة ولا المدينة غير صحيح الفايصل هو الزمان فالقرآن المكي هو كل قرآن نزل قبل الهجرة ان شاء الله يكون بلا مك والقرآن المدني هو كل قرآن نزل بعد الهجرة ان شاء الله يكون نزل في مك التعريف ده ما يضيع الله كل اللي نزل قبل الهجرة اسمه ايه مك كل اللي نزل بعد الهجرة اسمه ايه مدني بس طلع المستشرقين بقى وقالوا يا أخي علماء المسلمين دول ناس فضيين كلام ده تقال قديما ويقال الآن حديثا على نفسنا بعض الكلام يقول لك العلماء المسلمين دون كالفضيين مش تجيين حاجة يعملوها ايه مبكي وايه مدني ويقول لقبل الهجرة ويقول لبعد الهجرة يا عم تنجع قلوبنا ما هو كل قرآن ما تقول قرآن وخلاص، ما تقول قرآن وخلاص، تمشي سبحان الله ما هذول ربنا زي ما أعم أبصارهم أعم بصائرهم بصائرهم، دي ناس ربنا سبحانه وتعالى حرمها مور العلم والفهم، مش دني فهم ولذلك عداوتهم للإسلام تجعله أعم لا أدري ماذا أقول. لا يدري ماذا يقول فليس نقول له تعالى يا أخي قل لك قل له قرآن وإيه يعمد كونك تعرف أن هذا مك وذا مدني هذه قضية من الأهمية بمكان يجالها من يجال ويعلمها من يعلمها ونسأل الله لنسوكنا العلم رقم واحد معرفة المك والمدني يفيدك عند تعارض الآيات تعارض حقيقي. يعني لله لا قط نصيم في القرآن يعارض أحدهما الآخر. هل؟ هل؟ في عندنا حاجة اسمها تعارض ظاهري وفي حاجة اسمها تعارض حقيقي. التعارض الظاهري اللي يظهر لك إن فيه تعارض لكن في الحقيقة ما بيبقاش فيه تعارض. أما التعارض الحقيقي فهو الذي لا يمكن أن تجمع فيه بين النصائق يعني إذا قبلت أحد النصين لازم تعمل إيه توقع الأخ طيب أنا لما يطلع لنصين متعارضين تعارضاً حقيقيا ده زي ما قال أهل العلم بيبقى بينهم نسخ يعني نزل حكم في الأول وبعدين ربنا عمل إيه نسخه نسخوا زي ما عندك آية في القرآن الكريم تشرع لك الوصي للأقارب الوارثين كتب عليك إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصي لمين للوالدين والأقربين الآن دي يقول لك أحسن حاجة تعملها قبل ما تموت توصي لابوك وامك وأقالبك مع أن الأب والأم بيرثوا في كل الأحوال في كل الأحوال بيرث يعني أصل وارث آه أحيانا بيقل نصيبهم من إله لكن في كل الحالات بيرث بيرث طيب عايز تعمل خير آه. اترك لهم وصية يجي ايات المواريث تحدد انصبه. والنبي دعم الله لا وصية لوارث. العدل بتقول لي ايه بتقول لي وصي. وايات بتقول لي لا كفاء عليهم وصيبهم وبينفعلهم لهمش وصي. تمشي على انهي. لازم بقى تعرف هنا يا حبيبي ان فيه عاجة اسمها ناسخ ومنسوخ. ما لنسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إبقى كان في أحكام بتيجي وظل فترة من الزمان يعمل بها الناس ثم لعلة وحكمة ينسخها الله سبحانه وتعالى ويأتي بحكم آخر تمشي على نه فيهم يطلع فين الناس خوفين المنسوخ ما يمكن العكس طب ده اللي نسخ ولا ده اللي نسخ كلك بقى تعرف إن ده مكي وده مدني هيرياحك في الحدوتة دي ليه وانت مغمض الآية دي مكية والآية دي مدنية يبقى فين الناسخ وفين المنسوخ بس كده خشوف بالعقل كده وانت قاعد مستلعط رجلة عليك يبقى المدني هو اللي هينسخ ليه لأنه معروف كده الناسخ بينزل بعد المنسوخ مش العكس مش العكس مش العكس ولذلك رمضان قرب هتلاقي عندك اشكاليه في ايتين ورا بعض في الصيام والطر بعض قال اللي مش عارف مش عارف ايه ومش عارفين لحدهم تصح ومشايخ تيجي و... وناس تعك وتفتي وخلاص و... يا عم ما انت خد بالك إيه المتقدم وإيه المتأخر وإيه الناسك وإيه المنسوك وتاريخ نزول دي وتاريخ نزول دي وفهم الحدوتة مشي أزاي تجي لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بيجي بعض الناس بجهل يروح مدخل ده الكلام اللي أنا قلته للآلاء اللي أنا سمعتها لك دي على رمضان على رمضان فيقع في مشكلة المشكلة بتقول لي وعلى الذين يطيقوا له كلمة يطيق في اللغة العربية معناها ايه قال بتاخد المعنى وضده اشفان بقول لك بقى بتاخد المعنى وضده فيطيق تأتي بمعنى تحمل وتأتي بمعنى لا يتحمل طب انت تفسر هنا ازاي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اللي حطها اللي دا رمضان اللي دا رمضان كان لازم يفسرها بإذن معناها وعلى الذين يطيق له يعني لا يتحملونه مش كده فدية طعام وإيه؟ مسكين اللي لا بتحملش يبقى فصل هنا يطيق بدم هي رايحة على مضال قال إنه إيه؟ لا يتحمل بدلالك بقى فيدياتهم طعام مسكين تقوم تيجي تقول له يعني هي معناها كده يقول لك اه ان اللي ما يقدرش يتحمل الصيام في رمضان يطعم مسكين اه قول له طيب تمشيها ازاي مع قوله وانت صومه خير لكم منين بقى انت مش قادر تصوم ومنين ربنا بقولك ويه وانت صومه خير لكم ده لما ما تبقاش قادر تصوم ده خير لك عن تفطر يا حبيبي مش وامتصم وخير أصمه خير ولك إيه رأيك بقى بقيت في مشكلة بيت في مشكلة اللي أوجد المشكلة إيه إنك لن تعرف تاريخ نزول الآية دي ولن تعرف اللي جاء بعدها بيقول إيه يابني يا الآية دي آية منسوخة كانت تتكلم عن فرضية الصيام في ماكة فين في ماكة لأن لماذا بتقول لكش رمضان؟ ده بتقول لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقول أياماً معدودات ما بتتكلمش عن رمضان يا حبيبي كيف بتتكلم عن أيام معدودات فأم المؤمنين عايشة بتقول كده فرض علينا الصيام في مكاتة قبل رمضان أياماً معدودات فكنا نصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشراء إيه رأيك با مالهج جاب رمضان ولذلك عشان كان في مكة فكان لها أحكام خاصة ولذلك كلمة يطقن يعني هتحمد بدليل وأنت صومه خير لك فكان أحكام الصيام في مكة غير أحكام الصيام في رمضان رمضان بدم تقدر تصوم لازم تصوم وما ينفعش تفطر اللي إذا كنت بريضاً أو على صاف الأيام المعدودات دي كان لها حكم تاني خاص إنك تبقى قادر على الصيام ومع ذلك لك رخصة إنك تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين ولذلك جي بعدها وأنت صومه خيروا لكم ومن هنا جي السلمة بنلقاك واحد وعبد الله ابن عباس قالوا كده كلام في البخاري هذه نسخها الآية دي نسخها كانت كلام على حكام الصلاة في مكة ونسخها قول الله تعالى شهر ومضاء الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر فالي يا صام ما بقاش فيه بقى رخصة تبقى قادر وتفطر إذن أنا بعرف مكي ومدني ليه عشان أحل المف... مشكلة وأعرف ناسي قميل منسوخ ناسي قميل منسوخ من منسوخ تمام بعرف مكي ومدني ليه لأنه أحيانا ده بيفيدني في رد الأباطيل في رد ليه الأباطيل، الأباطيل، زي ما قلت الإخوان، الجماعة الشيعة لما جاءوا أرادوا أن يفسروا القرآن الكريم، فاصطرواه تفسيرا باطلا يتفق مع هواه، وبدأوا كل آية ورد فيها مدح، يصرفونها لعلي وأهل بيته، وكأن القرآن لم ينزل إلا فيه وكل آيات فيها زم يبقى أبو بكر وعمر وعثمان كده ومعاوية وكده خلاص خلص وعائش وخلص كل وذلك ضربت لكم مثال زمان لما جاء وقعد فيهم قال في صورة الرحمن مارج البحرين يلتقيان على طول بقى البحرين عليه وفطير يا عم ذلك بيتكلم عن بحرين بحرين وبيشير إلى يعني شيء من دلائل قدراته قال لك لا بحضين علي وفاطيمة بحر علم وبحر علم ويلتقيان قال لك يعني مش ما يتلتقي مع مايا وما يختلطوش لا لا لا لا يلتقيان يعني يتزوجان علي وفاطيمة بينهما برزخوا الله يبغيان لا تعتدي عليه ولا يعتدي عليها لا يجور على حقها ولا يجور على حقه أم طلع واحد قال لهم الله طب ما ربنا قال يخرجوا منهما اللؤلؤوا والمرجال قال له خارج يا عم الحسن والحسين خلصة خلاصة وقم بقى كل القرآن ماشي كده بقى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الولاي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يقول لك سيدنا علي قيم الصلاة وبعدين هو بيصلي وراكع دخل فقير المغ... المسجد بيسأل الناس راح خالع الخاتم بتاعهم بالدهول زكاة يالك يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ما حدش عمله غير خب بقى امشي معهم كده فجاءوا الى قول الله تعالى بقى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيئا إنما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر هل لك بس هدي نزلف عليه فاطمة الله الاثنان صاموا ولما جاء وقت الإفطار وضع إفطارهما وإذا بالباب يطرق من قال مسكين فقام واعطاه الطعام وجلس بلا طعام تاني يوم صام وجيه وقت الافطار وضع الطعام الباب ياته من يتيم دول الطعام تالت يوم نفس القضية وقت الافطار وضع الطعام من أسير دول الطعام فنزل فيه مقارنة طبعا الآيات دي نازلة في مين في في الرادح في شأن أبي بكر هم مش عزينها كده هم مش عزينها كده ثم تيجي تقول له طيب تعالى في عندك مصبطين في عندك مصبطين المصيبة الأولية اللي انت بتقول في اليوم الثالث جي خبط على الباب أسير وفي أسير بيجي خبط على الباب مل أسيري إزاي بقى مل أسيري إزاي بقى طيب سيبك تعالى بقى ده باتفاق أهل العلم قدي قضيتنا بقى إن هذه الآيات مكة يعني نزلت أمته قبل الهجرة فالتباب بتقول لي علي أعد يفطر هو وفاطمة يب اللذينه هو عليه الجوز فطبا أمته وقوزها قبل الهجرة قبل الهجرة ولا بعد الهجرة بعد الهجرة ما ينفعش كل أد نزل فيهم خالص فشوف تعرف مكي ومدني ها يفيدك في النك ترد على شيء ها ليه معرفتك ان ده مكي ومعرفتك ان ده مدني كذلك معرفة المكي والمدني يحل الإشكالات في موضوع الخاص والعام الخاص والعام هبصت لك المسألة يجي عندنا نص يفيد العموم في قضية في نفس القضية نص تاني يفيد الخصوص تمشيها على العموم ولا تمشيها على الخصوص تحمل العام على الخاص ولا تقول العام نسخ الخاص بالمثال يتضح المقار لما يأتي قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم هل كلمة الدم هنا دي بتخص حاجة بعينها ولا عامه العام يبقى تحريم الدم هنا على العموم يبقى كل دم حرام كل دم حرام طبعا جت السنة استثنت لينا الكبد والطحال هل يبقى ما عدا الكبد والطحال كل دم حرام جميل قوي يبقى ال ا دي عامه العموم ده هيوقعك في إشكال مش تبقى عارف يا بتروح حضرتك تشتري 2 كي... كيلو ايه انت مش حمل 2 كيلو صحيح اه تمن كيلو لحمه احنا فرخاء بقى الله يحرقه مطرح كم اه فرخاء. <تصفيق> <تصفيق> ما راح كان مرخينا واخد بالك اه فراخ زمان كنت بقول لاخوياك والله كان زمان مع الجهاز بتاع العروسه كانوا يشتروا لها حل لازم كده الناس القديمة اللي زالتها تعرف كلام ده سموها حلة السليق حلت لها قدي كده قدي كده ليه اللحمة بالكيلة أستاذ قدي كده دلوقتي بيدون العروسة كنكة السليق حاجة قدي كده فاكفاء عليك قوي قوي قوي الحتتين شمية منت والراجل انجات يعني انجات يعني فسبحان الله العظيم اه من أنتقم منهم وما خللناش خلوا لحمة ولا رز ولا صور وكل سرقوه فأنت عدد تجيب ربع كيلو اللحمة وتحط اللحمة دي عشان تتسلى وتعمل منها شوية شربة عامل بتوعيهم اللي يرموا العظم دول دان كانت خالية من السرطان يعني وكبالك اللي وإلا تربق العظم طب بالله عليك اللحمة دي مش بيبقى علق فيها دم حضرتك بقى بتقعد تغسلها وتصفيها من الدم ده والله ما بيحصل انا بحلب بالله هكذا شو اللي بعمل كده ولذلك الصفرة اللي بتبقى في المية دي بتبقى نتيجة ايه بقايا الدم الحمرة اللي بتبقى وجودة في اللحمة دي ما فيش واحد فينا بقى بيمزك اللحمة هاته واحد يقول اللي بعمل كده بيغليها ست سبع مرات لحد بيعمل ايه يصفيها من الدم خالص طب اللحمة عالق فيها دم والآية حرمت الدم انت بتخلصها من الدم اللي فيها يبقى بتاكلها بحرام مش كده بتاكلها بحرام بتقوم بتجي آية تانية رياحك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعمي يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إذن أنا عندي آية عممت رمت عليكم الميتة والإيه والدم يبقى كل دم الآية دي عملت خصصة الدم بالدم ليه؟ المسفوح السائل وعشان كده الدم اللي علق في اللحمة ده ما اسموش دم ما اسموش دم مسفوح فعشان كده معفو علم طيب لما جوا قدامنا الآيتين دول آية بتقول إن كل الدم حرام سواء مسفوح ولا غير مسفوح وآية بتقول لا الدم المسفوح أقول بقى آية الدم المسفوح دي خصصت الآية بتاعت الدم ولا كان الأول الدم المسفوح متجاوز عنه وجات الآية التانية حرمت كله تمشي على نهيه لازم تعرف أنهي نزلت قبل قاله مش كده يا أستاذي عشان تحل المسكيلة دي تمشي على العموم ولا تمشي على الخصوص انت ماشي على هي دلوقتي ها ماشي على ايه على الخصوص حد فيكم ماشي على العموم بيوقع صف الدم من اللعمة اللي فيها يعصورة يبقى انت ماشي على الايه ايه اللي ماشياني على الخصوص لانها الخصوص ده آخر ما آخر ما ناس هاي. وده صحيح عشان بتخافش يا إذن بتحليلي إشكالات إذن كوني أن أنا بعد أتكلم أقول مكي ومدني ما هيش مضيعة وقت ولكن العلماء فضيين لا البعيد أنت الأحمر مش العلماء اللي الفضيين يعني المستشق اللي قال الكلام ده أحمر كالحمار يحمله أصفار العلم مش فضيين لا لا مش فاضي فده علم مفيد طبعا طبعا زي ما نقول لديه كده له فائدته ونحن في حاجة إليه يجيش كل واحد بقى زي كله قوطة وكله مش عافية شغل لغة, لغة الخضار دي مش مع القرآن كل قرآن أبا كل قرآن أبا بس لازم أعرف إيه مكي وإيه مدني عشان أبقى فاهم المشاكل اللي قدامي ده هحلها إزاي هحلها إزاي إذن كل أن أنا بقول ده مكي وده مدني يبقى ليها فائدة ولا ملهاش فائدة آه يبقى ليها مش فائدة ده ليها فوائد ولا في حاجة إلي فيبقى بقى سؤال طيب الصور اللي معانا دي بقى قبل الهجرة ولا بعد يعني مكية ولا مدنية باتفاق أهل العلم هذه صورة مكية مكية يعني يعني لزلة قبل الهجرة خلاص نزلت قبل الهجر قالوا طيب ايه فضله ليه فضل ذكروا رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ عما يتساءلون سقاه الله من برد ماء الجنة يوم القيام رواية غير صحيح ولكن عايز أقول لكم جل الروايات اللي قيلت في فضائل السور معظمها غير صحيح كانت من وضع القصاص والذين تعاملوا مع الدين بجهل فأرادوا أن يرغب الناس في القرآن الكريم وإحنا ما نقول يا أخي أنت لا ترغب الناس في الدين بالأكاذيب بالأكاذيب بالأكاذيب وذلك قلت لكم زبان من ضمن أغراض الكذب الكذب كان يبقى الكذب ده منوط بنية حسنة يعني الكذاب تبقى نيته إيه؟ تبقى نيته حسنة فيجي واحد قاعد عايز يحب بالناس بالدين بس ليس لديه بضاعة صحيحة فاضطر يفتعل إيه؟ يفتعل كذب وهكذا كانوا يفعلون في بعض الأحيان ولذلك لما كانوا بيجي يتكلموا من ضمن أغراض الكذب والوضع وغبالك كان يقول لك كذب حسن النوايا، حسن النية بس دي تنفعه هذه لا تنفع صاحبه لا تنفع صاحبه لأنه لو أحسن النية لا أحسن العمل وده مش من حسن العمل إنك تكذب على رسول الله على رسول الله، وذلك طلبت لكم مثال زمان واحد قاعد في المسجد عايز يحب بالناس في لا إله إلا الله وأنا شيء جميل إن أنا خليك تقول لا إله إلا الله بس مش بالكذب على رسول الله يعني مش بالكذب على رسول الله هذا تنافى مع لا إله إلا الله فما عندوش بضاعة صحيح فجالس بيحدث الناس فبيقول لهم كده حدثني أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله جعل الله له بكل حرف كذا وبكل كلمة كذا عارف المسجد كله بقى أعدي يقول إيه لا إله إلا الله يعني من سوء قدر اللي كان مر على هذا المسجد أحمد بن محمد وحب دمعين وهما محدث أهل هذا الزمان فدخلوا المسجد علشان يؤدوا فيه رقيقتين صعبنا دبا بيقول إيه بقى حدثني أحمد بن حنبل ان يحيى بن معين عشان يعني يصبغ الكلام بتاعه بالصدق يعني فهذه اللي أنا سمعت من أحمد بن حنبل إنه قال لي ان يحيى بن معين ان قال له ان فلان قال له ان فلان قال له حد ما الله للرسول الله عليه وسلم. فاحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين يحيى بن معين ينظر لي فيحيى بن معين بيقول لاحمد بن حنبل انا حدثتك بهذا الكلام حدثني أحمد بن, عن بن معين فقال والله ما حدث قال أنت حدثت هذا الرجل بهذا الكلام قال ولا أعرفه أحدثه من دهند الله أول بار أشوفه ولا أعرفه ولذلك بعد ما قضى الرجل كلامه استدعاه الإمام أحمد فقال له أتعرف أحمد بن حنبل ويحى بن معين قال نعم نعم أعرفهما كما أرى الشمس في وضح اللهاء وأجلس معهما ويأتياني إليه وأذهب إليه مولدتنا فيه قدام فقال أحمد بن حنبل إذن ما دمت تعرفهما فأنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معي يا رئيس عادتك فالنصب نصب يا ابن والنصب ده ما بيستحيش ما بيستحيش والله فبيقول لهم فبيقول لهما يقول لهما قل لأحمد بن حنبل والله خبرت أن أحمد بن حبل ويحيى بن معيل حمقى ولكنني لم أتأكد إلا الآن هبل قال نها وتأكدني الوقت وإلا قال أليس في الوجود أحمد بن حبل ويحيى بن بعيل غيركما أنا بقى أحمد بن عبل غيرك ويحيى بن غيره غيرك وما فيش غيركو <تصفيق> خلاص خير هو الرجل يعني عده خمسين أحمد بن عبل وخمسين يعني ابن بعيل ما في مشكلة يا أخي ما في مسكيلة ومن هنا كما قلت هؤلاء الصابون الوضاعون كان حيالا أن يرغبوا الناس في الدين وليس عندهم بضاعة صحيح فيفتعل ليه؟ يفتعل الأكاذيب ولذلك جل الروايات التي جاءت في فضائل الصورة من هذه الرواية روايات ليست بصحيح لا تبا إلى آخر شيء في تعريفنا بهذه الصورة وهو علاقة هذه الصورة بما قبله زي بقولت الإخوانكو وبكرر هذا الكلام هنا إن القرآن الكريم مبني على الوصل على الوصل يعني إيه؟ يعني حضرتك شيل بسم الله الرحمن الرحيم واقرأ القرآن الكريم من أول قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى قوله تعالى من الجنة والناس تلاقي كل القرآن موصول كده ماشي ولا بعض مش عشان دي صورة ودي صورة دي في ناحية ودي في ناحية ودي تقفل قفلة ملهاش دعو في فتحة دي وكله في ناحية لا ده أمر القرآني مبني على الوصل يعني من أول كلمة لآخر كلمة كل الكلام يتصل بعضه ببعض ودايما لأضرب بيثان بأول صورتين عشان يعني تبقى أول حاجة تباك في المصحف صورة الفاتحة وصورة البقرة مش دول أول سورة طلب؟ تعالى آخر آية في أول سورة اللي هي سورة الفاتحة بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا تضل إذن آخر آية عندك في الفاتحة أفلت بطلب اللي هو إيه؟ اهدنا طلب الهداية امسك أول سورة منها البقرة الف لام ميم سعدتك كنت طالب إيه في آخر صورة الفتحة كنت طالب إيه الهدايا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يلا رب عز في قولك يمشي القرآن كده يمشي القرآن كده زي ما بمسكنا إخوان خلاص صورة ساب اللي بنفصله إخوانكو يوم الأربعاء بعد غدا خلاص صورة ساب قبل من إيه قبلي منا الأحزاب الأحزاب شوف الأحزاب أفلت إزاي ليوعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتب الله على المؤمنين والمؤمنات هبا أفلت بخبر الخبر ذا بيقول إن ربنا هينك ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هذا دوب في ستين ده بخبره وبيقول إن ربنا سبحانه وتعالى هيتوب على المؤمنين والمؤمنات الخبر ده حلو يعجبك صح لما تسمعه تعمل ايه امسك بقى صورة, صورة سبق أو اول كلمة فيها ايه بقى إيه؟ إيه؟ الحمد لله يا سلام بقى سمعت ربنا عزب المنافقين ومنافقات والمشركين والمشركات وهيتوب على المؤمنين والمؤمنات ربنا جعلنا منهم المطلوب منك ايه الحمد لله الله طول كده هو القرآن ماشي كده ماشي كده ماشي كده, مش كده. طيب نيجي بقى نطبق الكلام ده على الصورة التي نحن بصددها يا ترى صوره النبأ قبلها ايه وايه وجه الربط بين الصورتين ازاي دي قفلت وازاي دي فتحت عايز تعرف يبقى اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم